الشيخ. هل يجود أن أصوم الست من شوال في يوم الاثنين والخميس والأيام البيض وهل أكتب أجرى تلك الأيام وأجرى الست من شوال هذا فيه تفصيل هذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة الاندراج اندراج العبادتين تحت بعضهما فأما يوم الاثنين والخميس فمقصود الشرع أن يكون الإنسان صائما فيهما فإذا صام الاثنين والخميس ناوين الست فقد حصل مقصود الشرع من كونه يعرض عمل الإنسان وهو صائد فلذلك يندرج فضل الاثنين والخميس تحت فضل الست من شوان لكن الأيام البيض لا تندرج لأن مقصود الشرع ان تكون ثلاثة أيام من كل شهر فقصدت بأعيانها فلا يقع الاندراج في الأيام البيض وإنما يقع في يوم الاثنين والخميس بحصول المقصود في الأول دون الثاني والله تعالى أعلم